6 Al Atdi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 ويري المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم <تصفيق> كِتَابٌ أَيَاتٌ كِتَابٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ رُبَّمَا يَوَدُّ النَّبِيُّ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ دَرًّا يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ وَيُلْهِزُنَّ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْدُودٌ ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا جَئْتَنا بِالْمَلَائِكَةِ لَكُنَّا مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ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 والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لَكُمْ فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُؤَخِّرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَخْصُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 لِّين وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمين وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ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 قال وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجِرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوْطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين الله أكبر الله أكبر, أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَنَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمُضِي حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَهَا أُنَائِي مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا أُولَٰئِكَ ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُونِ واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم, سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم ان في ذلك لاايه للمؤمنين وان كان اصحاب الايكه نظالين فمن تقم ممنهم وانهما لبهيمان مبين الله اكبر الله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 غير المأضوب عليهم ولا الضالين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا مِنَ من الجبال بيوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة آتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليل ولقد أغنى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 يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُوا أَنْ أُنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَتَّقُونِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ إ سَانَ مِن مُطُفَةٍ فَإذاَاهُو خَصمٌ مُبين وَْأَنا مَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيِي هادِفُ وَمَنافع وَمِنْهَا تَأفُلون وَلَكُمْ فيِيَا جَمالٌ حينَ تُرحونَ وَحينَ تَصَْحون وَتَحْمِلُ أَذْقالَالَكُم إلَ بَلَدِ لملَمْ تَكُ بَامِدهِ إِلَّا بِشدتِ الأأَنْفُس إن ربكم لرؤوه رحيم والخيل والبضال والحمير لتركبها وزينة ويخذق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 أَموٌ غَيْرُ أَحياء وَماَا يَشعرونَ أيانَ يُبعَعثون إلَكُم إلَهُ وَاحد فََّذين لا يُؤمنِنونَ بالِالآخَِةِ قُلوبُهُم م كِرَةُ وَهُم مستُستَكْبِون لَا جَلَمَ أن اللهَّه يَعلممُ ماَا يُسِّونَ وَماَا يعنِنون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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 إنه لا يحب المستكدرين وإذا قيل لَهُم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كَامِلَةً يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون كَمَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفُهُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الصَّخْرُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزُونَهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ النَّبِيِّنَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ أَعْنَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ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 جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا كَجَنَّاتِ النَّعِيمِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عليكم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 فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونهما شَيْءَ إِنَّنَا وَلَا آبَاءَنَا وَلَا حَرَّمْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءَ كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم فَهَلْ عَلَى الرسل إلا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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ الله مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن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 وَنِلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نوحي إليهم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 ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابه والملائكه والملائكه وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله اكبر الله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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم <ورحمة> الله السلام عليكم الله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 وَجعلونَ لَِّا لا يَعلَونَ نَصهبًا مَِّا رَزَقنَاهُم تَلهه لَ تُسْألون عَمَّ كُم تُم تَفَْرون وَيجَعلونَ لللهه البَناتِ صُببحانَ وَلَهَُّا يَشْتَعون.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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله مَا يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تَم الله لَدَرس الن إِلَ أُمَن مِن قَبْنِكَ فَزَّنَ لَمُ الشَّيطان وَعمَا لَ فَوَ وَلوم اليَوْمَ وَلَهُم معذاابُ ليم وَمَا أَ زََّ عَلَيكًا كتابَ إَِّ للتبَيينَ لَمُ الذيِ خْتَلَف فيِي وَهُودَ وَحْمَةً لقَوم يؤمنون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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله أنزل من السماء ماء فأحيى بأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون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 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وَمِنَ الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس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 رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفب نعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله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 وَضَرَبَ الله َس الرجُ لَْ أحدهُ ما أَبكمُ لا يقِر على شيءَئ وهو كلَلّ على مولهُ أين ما يجهه لا يأت بِخَير. هل ٱللَّهُ هو عَبْدَهُ وَمَن يَّأْمُرْ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّن بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا لَونَ شيءْأَ وَجعل لَك السَّم والْأَبصار والأَفِيدَة عََّكم تَشكرون لَ مرَو إلى الطيرِ مسَخراتِ في جوء السَّم إما يُمسك إلا الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ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 وَمِنْ عِنْدِنَا نُنَزِّلُ السَّكِينَةَ عَلَىٰ رَسُولِكَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَنَزِّلُ مِنْ عَلَيْكَ كِتَابًا مُّبَارَكًا وَدَلِيلًا وَيُعَلِّمُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ بِهِ مُؤْمِنُوا وَكَفَرُوا وَرَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعطون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 حم من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزيانهم اجره باحسن ما كانوا يعملون الله اكبر الله أكبر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 بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون الله أكبر الله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 قَابَلُوا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الصُّغُفَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رحيم.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 قأَ حين إلَكَ أن التبعع منَِّ ت إبره محَنفَ وَما كان من المشركين إن ما جعللَ السَّبة على الذيين أ اختلَف في وَإِن ربك لا يحكم بنَهُم يوومَ القيامةَةِ في فيه ياخلفون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 وَإِن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له وخير للصابرين واصبد وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين والذين هم محسنون الله أكبر الله, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر, الله أكبر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 س نُقرروا كَ فَلَسَ إلا م شَ الله إنهُ يععلمم الجَهْرَ وَما يَخفَ وَنُ يّركَ للُس فَذَكد إ الذكرى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 بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى الله أكبر الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 انتم كافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون لكم دينكم ولي دين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 اللهم اهدنا في هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيه إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من واليت ولا يعز من عاديه تباركت ربنا وتعاليه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 اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب وحذن بشرتنا ولحومنا عن النار يا علي معلمنا وفقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وارزقم متقبلا يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم وجنبنا ودنيانا عباده الأصنام واجعلنا واياهم من مقيم الصلاه يا ذا الجلال والاكرام اللهم للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم وسع ونور عليهم قبورهم واجعلها رياض روضة من رياض الجنان اللهم أفسح عليهم قبورهم وجاوزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا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 اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين واجعلنا لحوض نبيك من الواردين ولكأسه من الشاربين ولظل تحت ولظل عرشك من المتظللين وعلى الصراط من العابرين وإلى جنانك من الداخلين ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهين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 يه جون عظيم اللهم أعن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم انفع بهم العباد والبلاد وافتح لهم قلوب العباد يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى ووفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك